نعوذ الله بشروع أنفسنا ونفسيئات أملابنا من يهديه الله فلا مزيد لنا ومن ذلك فلا هادي لا الله إلا الله وقته عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا لطبق الله حتى ولا يا رجل الناس اتقل رجلكم الذي خلقت من نفسها أحده وخلق منها زوجها ودخل منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تتخى به والأحام إن الله كان عليكم رقيبا يا رجل الناس اتقل رجالا كثيرا ونساء يستحنكم أعمالكم ويكفر لكم جنه رجبا ومن يوت الله ورسوله فقد فازة جوزاً روحياً أما بأخذنا أرصى فرحة لكتاب الله تعالى وخير الهبيه لمحمد صلى الله عليه وسلم وشارع أمور محتفى الزهار وكل محتفى سلسيل أحده وكل من أفضل الضلالة وكل دلالة في النار وكل من أفضل سبحانه من المدينة قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم سوعدون نحن أولياءكم في الحياة في الدنيا وفي الاخره ولكم فيها ما تشتهئ أمركم ولكم فيها ما ترجعون نزل من غفور نحيم إلى آخره فقال الله سبحانه تحدثنا في لسن سابق على أن الاستقامة هي أعظم كرامة، أعظم كرامة هي الاستقامة، والاستقامة هي اتباع الطريق القويم الذي جاءني من شأن الله وكله رسوله صلى الله عليه وسلم ومن المقتضى الاستقامه يكون ان يكون الله بايتك في كل عمل تقوم به غرضك من هذا العمل هو رضا الله عز وجل هو ان يرفع قدره وان يعلي شانه وان يوفقك بالعمل الصالح زياده على هذا العمل الذي تقوم به مقتضى الاستقامه ان تراقب الله في السر والاعلاميه وان تعتقد ان الله يراك حيث ما كنت واين ما كنت وعلى اي عمل كنت ثم من مقتضى الاستقامه ان ترجع الى الله في السراء والفتره نزلت بك مشكله واحاطت بك مصيبه واتلهمت بك كارثه تدرس إلى الله تدرس إلى الله فلا أحد يمكنك ينضر الله إذا أردت أي نفعي تريده أي نفعي تشهيد بالله واعتمد على الله وتوكل على الله هذا مقتدر استقاما مقتدر أن ترضى عن الله في القليل والكثير مقتضى الاستقامه أن ترضى بالله ربا وبالاسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النبي محمد ان تعتز بهذا الدين وان تظهر بكونك عبدا باذن الله وعند أعدلت بكونك من أجبار كذبها رسول الله لا حتبك مقتدى الاستقامة أن لا ترضى الله حكم لا تبتغي غير الله حكم فلو ردك لأي حتى يحكموك فيما شئت مريحا الى ان الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا للطاغوت وقد امروا وكل حكم سوى حكم لا لطاغوت مقتضى الاستقامه ان تتادل باذان الإسلام وان تتخلق الله قليل من مكارم الاخلاق التي بعث نبينا صلى الله عليه وسلم مثملا لها اكثر المؤمنين ايمانا افضل خلقا وخيركم خيركم لاهل ما سيدنا في الله افضل الناس اشرف الناس اكرم الناس فاشير الى اظنكم واشرفكم وازكاكم من كان مع عهده متخلق باطلاق صالحه مع زوجته واولاده وبالخصوص مع ابيه وامه نعم مقتضى الاستقامه اخواني ان نرى موقفك من القران ان تتادب مع هذا الكتاب العظيم وان يكون لك صله به ما تنقضي عنه فانتبعين ان تحاول ان تحفظ ما استطاعت انت انت صغيرا تحفظ ورد في كل يوم آله آيتين ثلاث آية شورة شورة ثلاث آية شورة ثلاثة ثم بعد ان حذر ينضغي ان تعتني اتلاعه ان تعطيها حقها أن من الأداء في مخارج الخروط بل كذا عمل به وصفة القصير أو وصفة الإنسان فالصفة فيه أي طارق أو فقير نعم يعلمه مخارج الخروط وأن تفع القرآن كما تنزل الله يقول ربط النار تفتح ربط الله ربطه ثم قال سبحانه وربطه لأنه نزل وربط فالله ربطه وما زال لترسلوه وردت القران شخصيلا لا موسى نعم ثم بعد هذا تحاول ان تفهم ما تقرا حتى اذا بني مصر يناجي ربه يتحدث مع الله كيف تناجي وتتحدث مع الله وانت لا تدري ما تقوم ولم تحاطب الله عز وجل لا تدري ماذا تربي عاوزا تتحدث العقابه الجند والجاهليه لا بد ان تفهم اي سوره تقراها حاول ان تفهم معناها حينما تقرا تعطي وقرا ميسرا الحمد لله ميسرا للحفظ ميسرا للسياره ميسرا للفهم ميسرا للعمل ويفصل للتضمير ويرسمى ان نقيم بيت الاسلام ويرسمى ان نقيم جامعه الاسلام ويرسمى ان نقيم دوله يا رب الاسلام القران يسر ولقد يسرنا القران فعلم كثير اذا الاخ الكريم ينبغي ان تحفظ السطع وأن تفهم حاول ان تفهم وبعد الفهم حاول ان تعمل وبعد العمل حاول ان تداوم وتستمع حتى الله نعم وبعد ذلك حاول ان تضلل واول ما ينبغي ان تظن اهلك وذويك كو انفسكم واهليكم نارا كلكم مشؤون وكلكم مشروع على رعيته حاول ان تقيم دوله الاسلام في بيته اذا اقامتم دوله الاسلام ببيوتكم اخيبتكم على ارضهم شقائيه لان المجتمع ممتلئ بأن وأنت وياك الله ولا حيني هل مش جمع إذا نحن دولة الإنسان في بيوتنا أو في على قبل ما تضع إليك هو الإنجراء فليكن جمع في سبيل الله والتعلمون أن هذا الكتاب محارف العالم كله من أقصاه إلى أقصاه من عالم الغرب والعالم الشرقي. الكل يحارب الاسلام الكل يصوب سهامه الى قلب الاسلام فالتحيه هذا القران هذا القران وقع على عاقبكم انتم كل واحد واحد هذه رساله من رب العزه جاء بكل قرن منها كل واحد يخاطب هذا الكتاب يا ايها الانسان اكثر كل انسان او انسانا توزا بوزار واحد كلنا الناس فالقران يخافنها نحن يا ايها الذين امنوا اتقوا المؤمنين فاسمعوا ايها الخطاب يا ايها الناس نحن من الناس فالقران من الحظ الى الناس كله يخافن الناس لان رب الناس ملك الناس اله الناس يخافن الناس هو ربهم والههم نعم وما يكون فهذه المسانة جاءت إليهم ليربطهم في سبحانه إلى الإخوان كذلكم الله عن خيرا هذا القرآن العالم يحاول بردع العالم يحاول طبع ولكن يا الله يا الله إلا أن يسمروه ولو خلق ذاته ان هذا القران يهدي للتي اقرم نقول الزائحه او القبلائحه ما قال يهدي للطريق الحين بل قال يهدي للتي هي اقرم بل بل خير الاستقامه ونحن في الاستقامه هذا القران يدعو في والاستقامه نعم ليقصد مستوى الاستقامه في اقتصار وفي السيالة في الآلام في الحياة الاجتماعية في العقبية في الحياة الفكرية في كل شيء القرآن يمع كل شيء ما ترفضها من كتاب الشيء سيقول سبحانه الله لك المحفوظ أقول في القرآن نعم يقول الله عز وجل نعم يعني نعم ما ترطاك الكتاب من شيء وفي الايه الأخرى نعم إن كل شيء في الصلاة تبصير او نعم تبياء من تبياء من لكل شيء جاء هذا القرآن يبين ويقص ويوضح كل شيء ما ترطاك حتى ما يستجد في الحياة اليومية وفي الحياة دائما الخالدة للأساق المستعب نجد مستعبه في القرآن ونجد حقوقه في القرآن لأن القرآن على حسائل الكتب بالكليات بالقواعث التي تحتم وتشتمل على ماذا حصر له من الجسلسيات والمعلومات كيف أن <تصفيق> أجدنا وكيف جاء الشيءون حتى إلى تحدث القران عن جزء من الجزئيات يعللها بعله من الدرجة القاعدة كلية فمثلا نما كل الخمر والمثل والانصار والزنا رجل من عمل الشيطان الخمر قال العلماء ومنهم نعم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مشكل خمر مشكل سواء كان معكولا او مشروبا او مشموما او محكوما يحقق فيه نعم كل مشكل خمر حتى هذه طاغه نعم مشكلتنا لكل واحد لا لكن قلت لكم والله قيل واحد عن الطاغه عملت فيها شبر من هنا الى هنا ونازينا لهذا الصبي مثلا وقلنا الرشق من هنا وضرب من هنا ايش يا والله ما يعمل دقه ضقة دين حتى يصبح برح كذلك؟ هذا وإنه قلوا نجريكم ايواني في في جوية لا بلها ملأ ايضا جره الى القابة تقوله تعالى انما الخمر لأن الخمر ما العقل ويبطيه نعم الجميع تقول واحد واحد لكما مثلا واحد مورو يوجد ثلاثة على على انتظر عمر مجموع ايش يعمل؟ خلق دعوا في هاي دولتك. دولتك. هاي. ايضا نروح هاي اذا هم نوح ادوان ايش الماس ايش ساعة ايش يشم يعني رفع ساعة نصف ساعة قال إذا كل مسكين خبر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كل ما أثر نعم فهو في بكل تعالى نما الخبر والمجيء والذاج واحد خبر الله يا الحشيش يا يقولون وهو في جهد كبير ما شاء الله في روضة هل يقولون هذه الحشيشة ماذا نصير عنها لا من إكتشاف ولا نشيطنة فقصوا هذا الكلام قلت أرثت الخامن العقل لا بيشي والرسول الله كله من مسير الخام قال نعم إذا دفع في كل انما إنما الخامن كل عمر في الله عنه ما خمر العقل سواء كان مأكولا أو مشروبا أو مشموما فهو دفع في كل إسعالة إنما بهذا القرآن العظيم جاء إيش شابنا نعم عام جاء بالشمول كل من عامات من هذه الجزئيه التي حتى ولا يصور خبر حرام كان من قبل عند واحد شاعة من الجنب والناجيش كان يقولون لي شراماً من اللي والناجيش بوخاندو كليت بوخاناً عاماً جميعاً حديد واحد, واحد جداً جميعاً مش كذا لغش، كل مشكلة وكل لغة مش كذا، آه، إذا أنتم هذا الموضوع، من القال القال الجديد، آه، إذا بقول كلام ال هذا القرآن عظيم الله أن سيرفسنا عماتهم أكثر عليهم سيوان وجز الله مبيتاً عن محمد السادس اللي حياء له السفاة القرآنية اللهم بارك عمره والله بيسك أحياء هذه المدارس القرآنية المدارس العقيقة ودعمها وهي الآن تقدم شاطعة نعم قرار الله سبحانه وتعالى أن تدوم هذه المدارس حتى تنسي أكلها وتُصِدُّ الدعاء وتُصِدُ الصالحين والفاتحين والرماء والابطال والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. اللهم بارك في من نعم في من أنشأها ودعمها ونشرها نعم اخواني الكرام جزاكم الله عن أحسن الجزاء نعم اقول مرة أخرى هذه هذا القران العظيم هو في حاجه الى من يفسره الى من يبينه الى من يوضحه من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> إذا علينا مثلا اخرى ان خيه متمنات القران ويشرمه الشريف ان يكون لنا اتصال باحاديث رسول الله بحياه رسول الله بسيرته. لأن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت ترجمة حية لكتاب الله عزوجل. كتاب الله بوضوح نظري ومن الناحي العملي ومن الناحي الحياتية ننظر في حياته وفي سيرته في دينار الله عزوجل. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزلت عليهم. نحن راض على ما يقول. في الحديث يقول معاذ مجرد لما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم يوصله الى اليمن قال له بم تحكم قال باذن الله قال فان لم تجد خلف بسنه رسول الله قال فان لم تجد خلف يشتهر برحمتك هذا حديث ضعيف جدا السنه النبيه بعض المطلين على ان السنه في الدرجه من هنا القران يقول بما قاله ابي ذر الغفاري ان رسول الله اهل يحسن القرآن بدون سنه لا الله قال اقيم الصلاه كل في الصلاه اذا لم ننظر في سنه رسول الله ولم نقرا صلاه رسول الله هل نطبق الصلاه على رسول الله اذن كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن لان هذه تفسر هذا وهذا لا يجوز العمل به الا بعد النظر في تفسير سيدنا رسول الله في تفسير سيدنا رسول الله فالقران يفسر القران نعم امه والسنه تفسر القران فالهي وهو الثواب اله مر في السماء ما ينتقوا عن الهوى إن هو إلا واحد الروح فالله سبحانه ماذا الحج الله قال للناس أن يحج البيت وأن يحج العيد الناس ذاهبون الى الحج البارحة اليوم وغدا وعذقات يوم الاحد الفجر ثم الفجر الأخير أو ما قبل الأخير إلى يوم الاحد كيف يحجون الله يقول للناس يحج البيت في القرآن عن الحج لا من الذين زرعوا القران وقال الله له نعم الزم يريدون بجبين فهو بين لما بين حج عليه الصلاه السلام وكبر امر الله في صحيح وقال كبروا عني في قلب الصلاه صموا بما راهي صمودي الصمم الصلاه التي امر الله بها في القران هي التي اصليها انا لا التي تصليها عزتك وعمتك وخالتك لا ليست هي الصراحه الصلاة التي أمر الله بها ما هي هي الصلاه التي صلىها رسول الله لا بد تدرسها لا بد ان اي في البخاري في صحيح مسلم في اسم ابي في اسم السميدي في اسم السنه في من كيف صلى رسول الله كذلك الحج ما يمكن ان تحجه افضل منه الا بعد في حدث رسول الله فالعبس القرآن لا يمكن إلا إذا يعني تعرف أن حديث الآيات يفسيها لا ما العمل لا تحتاج لا هذا إلى ذلك ولكن كثير من الآيات فيها إجمال أو فيها عموم تحتاج إلى تفصيل أو تحتاج إلى تفصيل وتبني حياة رسول الله ماذا؟ لا حياة رسول الله كانت القرآن رسول الله كان مصحفا بك رسول الله يتبعي حينك انت يقفل جين كل مصحاباً باللسئة لا تقول لي هذا كرسول الله وانت بكثل الله رسول الله ماذا انت انت في ايش؟ بالشعور؟ موكيه ليش؟ ايش, إيش, إيش, إيش بس بس بس حاول انت بسم تحاول الله حتى انت تكون أخرج منه عجيز مني حار دائم من المحار دائم الجد والشهادة تكون نعم في مقام رسول الله يتبعى. الله عليه تبارك وان تصيروا تهتذوا لا عرفوا نعم إذا إخوان الكرام إذاكم الله عن أحسن ألا ألا ألا ألا. على السنة يعني ان تصحو النعم الحاول حديث اليوم حديث اليوم حديث يومين حديث الاسبوع والله حديث الشهر اللي كثير الكثير واحد اما تنقطع عن سنه رسول الله فهل عارضها لا نقضيه ابدا لا لنفسي ولا اسرائيل لا بد ان يكون لنا اتصال ولنا نعم مخالفه ولنا عيشه مع سنة سيدنا في رسول الله وتحاول أيضا أن تكون نسخة سيدنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها هي مذكرة تذكيرية لكتاب الله عز وجل فقلنا ما يمكن عمل بكثير من الآيات إلا بواسفة في قراءة سنة في رسول الله صلى الله عليه وسلم نقطو من الدرجة ثانية السبب الحديث البعض لا بل هي القرآن سواء أرخي إلي القرآن ومثله معه ومثله فقط مدرجة ثانية ومثله معه يعني السنة تتكتفره وتبينه اذا إخواني السنة النبوية هي موحى بها كفرع ما عدا هذا كلام الله وهذا عمل رسول الله ولكن عمل رسول الله في الوحي كالقرآن لأنه لا يمتطعاً إلا يوراً وغلي هذا كان نعم لقد جاء برسول واجب اقواله أقواله واحواله وأحواله وتقريراته وهموماته كلها سنة رسول الله كلها من الدين الله عليه وسلم لأنه فيه لو كان يعطي نعم لو كان ممكن أن يعصي لكننا نستطيعه في مصرية لا فالله ما عرضنا به إلا بعد ما عصمه وعطرها نعم وسجدد أحاطه سبحانه وتعاربنا لنائه ونعاه نعم ما يمكن ابدا ان يمتكي بمخارقه حتى بشهاداتي عليه الصلاه والسلام اذا استهدت أبطأ لا يقر على خطئه مثل قضية بطر في أسرى بطر أو قضية في في أسراب اللحم مع السحاب كل الأبرار ومنهم رواه صلاة نقطع رضى الكافرين حتى يعلم الكفار أن ليس في قلوبنا عصا على كعب ولا نودي الله رسول الله نعم نأخذ من المجذيع نعم ولا الله يهديهم أو تخلب عليه نعم لراي ابي بكر الصديق الله القران نزل يوضح سيدنا رسول الله الاستقرار و كان الاولى ان يقول لرؤيه عمر إن عمر كان محدثا وكان يكتب القران على لسانه وياتي الوحي في رايه كان محدثا ما شاء الله فقد نقول تعالى نعم ما كان النبي ان يكون له اسرع حتى يسكن في الارض سيوارس الهتوحات وتقام بولئا نعم وتخشى ثومتها العالم حين ذاك يكون لكم أسرع وعن سنة متجين من محلات تنظر نفسه الأزرع قل ألا ما تعرفون ما كان من الأمين يكون له أزرع حتى يسكن في تريدون على الدنيا والله يريد الاخره والله رزيز الحكيم لولا كتاب الله سبق لما تكون فيه, فيه على عظيم إذا سيدنا رسول هنا لما أخذ الله تشدد والسدد من الربح وقضية إيه؟ قضية المكسوم الأعمى رضي إلى أخير نحن في إلى أن نفصل وأن نبين هذا الموضوع لأنه فيه فروح فروح ما عن الموضوع الذي نحن فيه إذن إخوان الكرام من متقدر استيقامة أيضا الله عنه حيران. مقتضى الاستقامة ان نخارط الناس الطيبين ان نخارط الصالحين اهل الفضل واهل السفر واهل الإيمان واهل الذجاء نعم اما نخارط اهل الشر واهل الفسق، واهل الضرار واهل الانحراف حول الانحراف لا لا مخارج المنحرفين والمصفرين والخاملين والضالين والتائهين والمبتدعين لا نخالفهم لا نسمع منهم ولا كرامة نعم لا نخالف المبتدع الضالين الذين يدلوننا عن عباد الله المستقيم عن طريق الاستقامه او عن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لان اللهم نخالفهم لنبين لهم لنحاول جذبهم الى دين الله الى سنه رسول الله صلى الله نعم فان مخالطه الدجال والقصار نعم مخالطتهم تميز القلب وتفسد الطباعه في العياده الاخر مخالطه والضامنين تفسد قلبك نعم تسوطد قلبك وتفسد طبعه وصيد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على دين خليله فلنظر أحدكم من يخالف ان تركوا الطبع لنطرع تركوا الطبع. الطبع أخسر لنفسك أن تتطاع لنطرع تتركوا الطبع يشوف يشوف يشوف إذا مع ما يشوفك شورت أخرج مع ما يشوفك شدت إذا شوفك مع الزنادي يقول هذا غير إذا يتوزك مع النص قيمين يقول على طيب مع المستقيمين كن سرحان الله قد سقامه كذلك ينتم مع المستخدرين أقول لا أعوال الله أفوال الله ما عليك أن شيء الله كيف يجب وتعلمون جميع عن إخوان الجرام فينا رسول الله في أصلاف الصحيحين تيرينا الجليس الصالح وجليس السود مثلا الجليس الصالح وجليس السود يضبتها قدمه الجيل نعم وصاحب المسك اللي يجلس معنا الصيبين اللي يجلس مع صاحب المسك انت النجيس مع صاحب المس اما أنت الشيء يريد وهو أفضل فيه كنطيف رسول الله ما أرزمه حتى كان صحابة رسول إذا مرروا في الليبر من موت المس يبرع بكتريكي من يعرف الله رسول من المسك مر على مر. فكان عليه الصلاه والسلام رائحه في المسك. ويقول أطيب الطيب المس فسان الطيب به عليه الصلاة والسلام ولكن المسك, المسك الحرب ماذا الخليط الذي نعم وقال يقوله بكالره بكالره بكالره لا لا المرض بجموه كأفوال مع لطعا ضاحب الجسم أن ينال ليحة طيبة وإما نعم أن يا الطيب أفعني يكون يدر ليحة طيبة وسلسط ليها ريحة طيبة فكذلك مع الفضلاء مع العلماء مع الصلاح والصفوى اما يسمع آية من القران الكريم او يسمع حديثا شريفا او يسمع حزمه من الحجر او يحفظ كذا اقل ما يكون ذلك المجلس لما تلاوه تقريري و افعالي اقل من الكل نعم واللي يجمس مع صاحب نعم الكثير يرق من كان ذلك كذا كيف كذا الناس في ال ال ال ال ال أنا يحرق فدولة نهاية على رسول الله عليه الصلاة والله فكذلك تذيخ مع والمحاربين إما يفتح لهم نعم وإنما كيف تنعنات أجل ماس عاش عاربين كي تتبعوش يشين عالم من الشر الجذالي جديد الجليس لأنه مجلس الشرقين ما يحكوه الشيطان غضي يسولون لدي كما تسولي على اللحن. اليوم وبعد وبعد هذا اليوم في ما سبق يعني نعم هذا استمر من الصمت على شيء بعض الأيام فكان هذا من دونه وتعرفنا عن الله عز وجل يقول في القرآن نعم إيش يقول ويوم يعبد الظالم على يديه المحبوب وإيوم يعبد الظالم على يديه يقوم يلد للتن اتخذ مع رسوله سبيله يا ويل للتن المعتق الجبان الخليل لقد أذل عن الذكر بعد أن جاءني وكان الشيطان يسليه عليه يوم القيامة هذا اللي خارت الأشرار الفجار ويخارت الخاسقة والمبتذية يوم القيامة عقابه بجيت ويجده الجريمة لعذ عذ عذ يجت جات حتى لله وعوض النجم بالهينا عوض عذ هذا يقول هذا يقول هذا هذا هذا الصاعم هذا هذا هذا يرى عبد الظالم على نفسه على هذا وعلى هذا يكون هذا وهذا وهكذا عذابه الضرب على نطيعه رضي الله شكرا الله السلام الله على خيراته هم هذا الرجل يحكر في رسول الله الله عزيزيك أن أنه اقتلت عزو الصعيم مشهور الصعيم من عماس يجاء واحد دفعوني ان يسأل طفل العلماء هذين من شعوروا بسرعة لتسبيع واحد اشترين ثلاثاء ثم واحد رباني سبحان الله ينبقى تجيل عليها رباني يا بابل منعي جاء الواحد الرباني وثبت حول أن يسأل عالي نعم حتى لهم مراقع حتى قتلوا شعور الساعة شعور الساعة فربع المنى متحق وهو في كبير ها جاء متحق فالي صورنا ولكن الواعد رباني ما ذال في الاختلاج دهي يسأل نعم وليسو فالذا وليبي يجد عالم رباني ما شاء الله فأحكى لهما وقع له حتى أتمنى ومن يقول بينك من الله الله غفار لمن تهرب وآمن وعمل صالحه هذا من قضي ربنا هذا من كرمه هذا من جوده هذا من؟ نعم من سبحانه ولو أملأت الأرض أتركه <تصفيق> قل يا عبادي الذين اصروا في المعاصي فتك كثيرا زنا كثيرا صلاه كثيره نهب الاموال كثير اصفا طب خاطر مو هيدي ما خاطر موه رسال مستقبل هذه قل يا عبادي الذين اصروا وبهذه اضافه شريفه أنتم معي يا بني الذين أفضلوا على أفضل الله أصمروا رحمة الله إن الله يسهل الظنوب ولكن لمن شاء وامن وعمل صعب حجم واستجر قالوا أليم هجل الله يقول عن الكفار جميعا اليهود والنصارى والمجوس الله؟ لا لا كانت تعمل لا, لا لا أبدا. فهذا لما هذا ولا أنت والكافرين لا لا لا لا لا لا من لا لا لا لا لا لا فهذا لا لما لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هذه المنطقة الثاني الثلاثية لهم لهؤلاء أن تهاجر ينبغي ويأتي أن تهاجر من سلسة المنطقة إلى المنطقة فيها الصالحون فيها الطيبون فيها المستقيمون في أهل القدر و أهل الصلاة و أهل الصقوة الهدي ناتي فأتا فالطالك ينزل ملك المرض وانزل نعماز ملأة الرحمة وملأة الغرية تنزع الرحمة عندكم يتنزعنا في شأن الرجل أهلا بروح بس ملاذا يقول لجلوككساب ملاذا فنقضى يقول صور ديئة كل اللي, دي اللي دي دي شيء ملائكه الرحمن ما ليس مصويا ما شاء الله لا قوه الا بالله عندي الوالده الله كلنا فكننا الله مع الله قلنا الله والله سريع اذن يا باحث ان صديق صديق هو الذي يتقي الله ان يتلفظ ويودع في الايه في اما اذا كان فاسقا فجمعت <تصفيق> لا لا اقبل القاوم اجل القاوم يا بن لا صديق بالله أرسل تنموه للمشاهد أرسل تنموه للمشاهد وحي الشيطان المتحرم شي واحد لا يوجد شيء شيء أرسل تنموه تنموه هذا المكسد هذا المكسد تقصدنا كل الهاتف وإنما للنر يراجل ما قيس تلحقه متس تلحقه رافيل ذي نعمه سلطوا الجزارين، أهل تيجي الجزارين، ليش فارضوا نعمه، بس وش وش يرسلنا ويجعلنا من بسم الله مستقيمين ولا لا مستقيمين فقصنا سبحان عالمين ونغطوا جميع المنازل في الصنة باستقامنا ونجدنا لعبد الله ونجدنا لعبد اذا يا إذا الإخوال جزاك هذا الذي أرسونا أعفو الله ونجدنا كل من مقصدها نعم أن تنتقي المقه الحلال والمكتب الحلال في مكتبك ومأكل ومشربك ومكتبك تنتقي الحلال وتسحر الحلال الله يزير. الله طيب ولا يقبل إلا طيبا والمؤمن طيب وإذا ما تشويش الطيب ما تدخل دار الطيبين دار الطيبين في الجنه ما نعلمه وقال لهم ان صبحوا الملائكه الطيبين صيروا صلصه وصدقوا لهم صيرتوا صدقوا تكون في ذرائحه للطيب ايش ما يحط الايمان الايمان له رائحه العمل الصالح له رائحه طيبه من ثلاثه الطيب وصار وصرصر كل شخصيه نعم سلطة من الطيبين تيرسهم ولا يبقلوا هم الطيبون حتى إذا كان كذبون هذا لا يسوحا يقول يمشي النار ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله حتى يستيّل ويزور تلك الحامل عز كان بل كان كانت الحراب كي لا ينهز شدان ومشي سلسل المقادة ايه النار وكانت للنار حتى على الطبيهة فكذلك المعارف ساطعة لا يزيلها الا التوبه والرجوع الله العمل الصالح وإلا النار أو شباب الشابه شبعت مسلم دينار رسول الله صلى الله عليه وسلم الملائكه المكرميه أو المؤمنين أو شفاعه نعم الاقارب من نصيبهم كلهم شفاعه منتهي الله ما كان داوم حصناه نطيب المطعم نطيب المطعم بشمس لبوس كيف الله الله لا يا لا تشرام يا بنات ولا تكن لحمها ولا تنتبوها نعم، اللي تلا نعم العظيرة ناقى اتغذف العظيرة تقصيص رسول الله حرام أن تأكلها لا تنجد نوعها ولا تنجد نعم ولا تنجد نحبورها قلنا الأبواب رمضان ينبعي أو عشرين يوم أو حتى تطيب ونعطيها الطيب ونبعث عن القميص عدد لهم الجداده الجداده, الباجل الباجل له الجدادة أسره في من البازلزه والفروج البازلزه نجي يتغذى والدي من البازلزه ويتلقاو ويتعاملو عم نقولو لو خاوش كي الجامعه خايف منعمل المولد وكيف وصرت كيف منعمل زي المخرج من المكانين او كيف هو كيف الجلد وملكي هو لكي في أحضر خلفين عن مدينة ولا مضيكش يجيبوني كي بيعوليك ايش قد تستعملون يقول أطلاب من ينبغي ينطر أن يغضاق ويعطى التغذية الطيبة من عامات الـ يوم والـ 20 يوم والـ حتى يتطيب ويتغذى بالطيب ويوجدون لكي الخباب والله يتغذى كذلك اللي يتغذى بالحرام هدى خاطئ رهن عامات رجل الاعتين تلقى الله صل على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم احدث هذه الايام الله مقبلون الى ايام العشر الاوائل من الحجة. نعم حسن الحجاج هي من افضل ايام السنه و سبحانه عند شباه بعشر اواخر من رمضان مع هذه الهواصر وهذه و مؤخرة هذه وثلث عشر و عشر هذه, هذه, هذه و سلط ودلاء الله هذه فيها العربة التي تتكر السنة التي قبلها والسنة التي بعدها جاء مرحلة بصمها نعم كفرة سنتين سنتين من كلها معاصي من كلها معاطي إذا تم احتفاظا لله الله سبحانه وتعالى يخدم السنة الماضية والسمى اللاحقة كذا عشورة السنة التي قبلها هذه السنة التي قبلها سغبر والسنة التي بعدها، وعشر من الحجه هي هذه القبر اللي هي خير من الف شهر ومن قام لذلك القبر ايمانا واحتساباً غفر الله أبوها لذلك قبل نعم هذه هذه نعم مقصومة بالعين وجل مقصومة بالعين هذه في عيدها الصدقه هي الصدقه باللحوم والثلث في عيدها نعم ذكرت الفتن هي الصدقه ايضا ثلث بعدها ست شوال وبعدها بعدها نعم بعدها ايام التشريق ايام التشريق نعم هذه هي الاعتكاف نعم في هذا الفكرة والشيء فيها العمل الصالح كل فيها اسم رسول الله صلى الله عليه من عمل الصالح فيها أحبه إلى الله من هذه الايام من عمل الصالح أحبه إلى الله من هذه فيه فيه من الايام قال إن متيش يعامد صالح يسب في الكتاب في يوم من أيامك هذه الأيام متيش قال والجهاد في سبيل الله نحبه قبل والي نبيكوش من العمل هذه العيال اللي كرتوش من العمل قراء القرآن، أم الكتاب، الأرض معروف ما ممكن يعني أيام الليل، السياح أي عمل أفضل من كل الأعمال في سائر هي المسجد؟ قالوا حتى, حتى في هذا المسجد حتى في هذا القار والجاهل في سبيل الله ولا القار الجاهل إلا رجول خرج من نفسه وماله. ثم لم يرجع من ذلك من شيء خذوه ولانه ما عنده من مال وذهبت منه شيء قدسي وذهبت مقارب المال هذه نعم اذا العمل الصالح في هذه الايام لا يوازي مهما كان ولذلك قال في الحديث تعثم فيهن من التسبيح والتكبير والتهليل اذا الذكر هو يعد من أفضل الأعمال أن كلها في أخذ السياط والصدقة والمعروف نعم كما قلنا لكن الذكر هو أفضلها وأشرفها واعلى من تسر يتقان في أيام منذ بداية إلى نهايتها تسر بسم الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله وربنا وعلى قراء القرآن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 فاللي مريسومات الاولى افضل و اجمل و واللي و اجمل و اجمل و يصوم و اجمل يوم اجمل يوم اجمل و اجمل و اجمل و اجمل و اجمل و في و اجمل و اجمل و اجمل و اجمل و اجمل و اجمل و و اذكر ربنا يا رسول الله كان يستاهل الصحابه يسافرون ما انفقوا اصولهم بالتكبير و الترذيل اربعه و لاحظوا في لا يدعون ارقام ماء ولا غائيه لان الارقام شفر اللوم تتقن صوتها لن يسمع من الليل جليلك يسمع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 لا يوجد غيره هو اعظم الجلال اليوم وثم مع العلماء يجب عظيم تخاطبه ترفع الصوت بالأجب التخصيص الصوت خير الصوت في مع الكبراء والله الأولى وأجب وهذا يعني نفدي لكم إذا طلع الزوجة تذكر في, في تذكر تذكروا عنه ستدلع لا تذكروا عنه تذكروا عنه لا تذكروا عنه تذكروا عنه تذكروا نعم وخاء وخشي الله وخارب الله يعني في الحق والله وخيفة وخيفة وخوف حسنًا إذننا الأنبيون يقولون أننا راهباً وراهباً راهبين في النجس من وراهبين الخارقين المجدد من العقاب ثم يقول <تصفيق> لك نعبو الله لا أجمع في شيء ولا ضعفة من عالا يبيك لك نجل جنال <سؤال> ولم من الناس ايش اذن؟ الله عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أنا أسمعك تقول شيئا الصلاة ما أعصده وأسمعه معك لأني لا أعصد جندلتك ولا زندلة معك وإنما أقول اللهم أني أسرس الجنة وأعذبك من النار قد كل دلدل دلدل على صلاة الجنة والخب إلى كلام So, if I was you know